لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا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 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات, لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء في الدنيا وطمائنو بها والذين هم عن آياتنا غافلون هؤلاءك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان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 ولو يعجل الله لمن ناس الشر السعج لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسولهم وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا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 فَمَنْأَوَّلَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُ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 تو واحدة فاختلفوا ولو لكلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو لا انزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من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 حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَ كان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوة الله مخلصين له الدين دعوة الله مخلصين له الدين لإن أنجتنا من هذه لنكون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 متاع على الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننذبكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن ما اهلها انهم قادرون عليها اتانا امرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس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 ك أصحاب النار هم فيها قايدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا ما كنتم أنتم وشركاءكم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 هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت واردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم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 تَذَكَّرُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّمَا تُصْرَفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فشقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده بَأَنَّ مَا تُفْكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي الحق أحق أي يتبع أما لا يهدي أما لا يهدي إلا أي يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنًا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 برئون من ما أعمل وأنا بريء وأنا بريء من ما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأ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 فسهم يظلمون ويوم يحشرون كأن لم يلبثوا إلا ساعة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يعرفون بينهم قَدْ خَشِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ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 فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فجعلتم, فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آسِمْ على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على النار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 تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثطال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا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 وَأَخْبِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ طَارَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَذِبًا عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمّة ثم قضوا إلي ولا تضّ.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 وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم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 وَمِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ للحق لما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 أنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا فقالوا على الله توكلنا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 تبووا آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا واقم الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا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 سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيون وعدوان حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل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 إلا قوم يونس إلا قوم يونس لم آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعمّهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا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 من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا تُم في شكٍّ من دينِ فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دونِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي تَوَفَّأْتُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وهو الغفور الرحيم قل يا أيها المات قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ظَلَمَ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ